فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف يأكلن سبع عجاف وسبع سبلات خبر وأخرى يابسات ya أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون